أضلك يا إلهي عيبنا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أيها المشاهدون الكرام مرحبا بكم على شاشة الرحمة في قناة الرحمة مع جنة الحياة تعالوا لكي نعيش جنة الحياة لكي نعيش حياة الحياة لكي ندخل هذه الجنة فنشعر بالحياة الطيبة التي قال الله سبحانه وتعالى فيها من أمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا نحيين له حياة طيبة من ذاق حلاوة الإيمان لا يمكن أبدا أن يستبدلها بمرارة العصيان ولا بحمضلة الكفر وكنت أتحدث أن بداية الطريق وأن مفتاح جنة هذه الحياة يكون في التوبة وقلت لا يمكن أن يدخل الإنسان إلى التوبة دون أن يقف على حقائق التوبة وذكرت من حقائق التوبة أن نعظم الجناية بأن نعظم الآمر وأن نعظم الأمر وأن نصدق بالجزاء وأن نتهم التوبة لأن القلب يلتفت من حين إلى آخر إلى الذنب ويشعر بالحلاوة الماضية أو أنه تاب من أجل النفس لا من أجل الله ووقفت عند الجزئية الثالثة من حقائق التوبة وهي الغيرة لله الغيرة لله أن يغضب الواحد منا حتى على نفسه إذا عصى الله سبحانه وتعالى فهذا يدل على حياة قلبه هذا يدل على أن هذا الرجل أو أن هذه الأم بداخل جنة الحياة بداخل حياة الحياة هذا الإنسان يعيش مع الله أما الإنسان الذي يخالف ربه ولا يبالي الذي يرى المعصية ولا يتأثر بها فهذا الإنسان أخشى عليه أن يكون قلبه قد مات أو مرض مرضا شديدا سفيان الثوري كان إذا انتهكت معصية الله سبحانه وتعالى حرمة الله إذا انتهكت حرمة الله أمامه كان يبول دما وصل هذا الرجل إلى هذا الحد وهناك من كان يطمعر وجهه إذا عصي الله محمد صلى الله عليه وسلم حينما دخل يوما على أم المؤمنين عائشة ووجد بين يديها نمرقة عليها تصاوير احمر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قالت أم المؤمنين عائشة حينما رأت الغضب في وجه النبي صلى الله عليه وسلم قالت أتوب إلى الله واستغفره يا رسول الله فقال عائشة ألا تعلمين أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة فقامت رضي الله تعالى عنها فمزقت هذه النمرقة وجعلتها وسادة لرسول الله عليه الصلاة والسلام نعم يا إخواني من أحب الله سبحانه وتعالى غضب لغضب الله من أحب الله أحب كل شيء يحبه الله فنريد أن نقف على حقيقة التوبة فمن حقيقة التوبة أن نغير لله أن نغير لله فنغضب إذا رأينا محارم الله سبحانه وتعالى تنتاج معاصي ترتكب في حق من هذه الجنيات في حق من هذه المخالفات وعلينا شيء آخر فمن الغيرة لله ألا نعتذر للعاصي نقول له تعالى إلى رحمة الله تعالى توب إلى الله تعالى واستغفر الله لكن لا نبرر له لا نقدم الأعضار له وكأنه لم يفعل شيئا هل تذكرون معي قصة نوح عليه السلام حينما قال إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أرحم الراحمين حينما ركب نوح عليه السلام مع من مع على هذه السفينة وأراد ابن نوح وكان كافرا أراد أن يعصم من هذا الماء بجبل فقال ساوي إلى جبل يعصمني من الماء فقال التقي النقي فقال هذا الرسول عليه الصلاة والسلام لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهم الموج فكان ابن نوح هذا من المغرقين فبدأ نوح يتكلم ويوجه كلمات إلى ربه سبحانه وتعالى منها إن ابني من أهلي أي كان مؤمنا كان يظهر هذا الابن لنوح عليه السلام كان يظهر له الطاعة إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أرحم الراحمين فقال رب العالمين مع أن نوح عليه السلام كان يظن أنه من المؤمنين لأنه رأى منه الظاهر فأخبره الله بحقيقة الأمر ولامه لا تعتذر للكافر لا تعتذر للمكالف قال إنه ليس من أهلك ليس من أتباعك يا نوح ليس على منهجك يا نوح لم يسر على الإيمان إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح ماذا قال نوح تاب إلى ربه وأناب إلى ربه سبحانه وتعالى وقال إني أعوذ أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني طلب المغفرة والرحمة بدلا من أن يكون من الخاسرين عياذا بالله محمد صلى الله عليه وسلم يدعو أبا طالب ويقول له كل إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله فمات وهو يقول على ملة عبد المطالب فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأستغفرن لك يا عماه ما لم أنهى عنك فنزل قول الله سبحانه وتعالى ما كان للنبي ما كان للنبي والذين آمنوا معه أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قرب من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم لا يجوز لنا أن نعتذر للمخالف ولا أن نبرر للمخالف لكن نفتح الباب للمخالف ونقول تعالى يقول ربنا سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله وربنا يقول أصرف ولم يقول أذنب نهما أصرفت مهما بلغت الذنوب إلى عنان السماء فالله يغفر فالله رحيم فالله كريم فالله رؤوف لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إن هو الغفور الرحيم إذا من الغيرة لله أن نغضب لله من الغيرة لله أن لا نعتذر للمخالف من الغيرة لله أن لا نتعلّل بالقدر للمخالف ألا نتعلل بالقدر كالرجل الذي سرق في زمن أمير المؤمنين عمر وأراد عمر رضي الله عنه أن يطبق الحد فقال اقطع يده فقال هذا الرجل يا أمير المؤمنين تقطع يدي في شيء كتبه الله علي وقدره الله علي قبل أن أخلق فقال عمر رضي الله عنه أتحتج بقدر الله قال نعم قال وأما أقطع يدك بقدر الله وأنا أقطع يدك بقدر الله فيا إخواني لا نريد أن نبرر لأنفسنا فنقول عصينا بقدر الله نعم إن كل شيء بقدر لكن هذا ليس عذر هذا ليس عذرا لك أمام الله سبحانه وتعالى لماذا؟ لأنه أعطاك القوة والإرادة والصحة وجعل لك اختيارا فأنت الآن تسمعني باختيارك وإن أردت أن تأكل إن أردت أن تشرب فذاك باختيارك والإنسان يعلم أنه مجبور على أشياء وأنه مخير في أشياء وإذا حاسبك رب العالمين سبحانه وتعالى لن يقول لك لماذا عشت ثلاثين سنة ولم تعش خمسين سنة لأن الأمر ليس لك لماذا كنت أبيض ولم تكن أصمر لماذا كنت مثلا طويلا ولم تكن قصيرا لماذا كنت قصيرا ولم تكن طويلا لأن الأمر ليس لك إنما سيسألك عن شيء. يرجع لإرادتك واختيارك وعليك أن تستعين بالله لكي يوفقك الله سبحانه وتعالى إذا جعل واحد منا ماذا يصنع يا إخواني إذا جعل واحد منا هل يقول إن أراد الله أن يشبعني أشبعني نعم إن أراد سبحانه وتعالى أن يشبعك أشبعك لكنه قضى سبحانه وتعالى في كونه أن الشبع يأتي بالطعام وأن الريا يأتي بالشراب فلذلك أنت مأمور ألا تهلك نفسك ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمة لا يمكن أن نجد إنسانا على ظهر الأرض سيموت من الجوع ونقول له إن الطعام أمامك يقول لا إن أراد الله أن يشبعني أشبعني مد يدك وكل الطعام مد يدك وأشرب هذا الماء يقول إن أراد الله سبحانه وتعالى أن يرويني رواني فإن الله سبحانه وتعالى جعل في الكون نتائج وجعل أسبابا جعل هذه النتائج تترتب على هذه الأسباب فكما أننا ندفع الجوع بالطعام ندفع قدر الجوع والجوع بقدر الله ندفع قدر الجوع بقدر الطعام وندفع قدر العطش بقدر الماء والشراب إذا كان الواحد منا في حر فتح التكييف أو شغل المروحة ونحو ذلك فدفع الحر الذي هو من قدر الله بمروحة أو بتكييف من قدر الله إذا كان الإنسان يشعر بالبرد فيأتي ببعض الملابس فيلبسها حتى يستدفئ أو يشعل مدفأة لكي تدفئ الجو فكما أننا ندفع البرد الذي هو من قدر الله بالدفاية التي هي من قدر الله فهيا ندفع الربا وندفع هذه المعاصي بقدر الله بالتوبة بقدر الله بالطاعة بقدر الله سبحانه وتعالى بالاستغفار ندفع قدر المعصية بقدر التوبة والاستغفار هذه هي السبيل لجنة بالشرع ينبغي علينا أن لا يضلنا الشيطان هناك قدر يدفع بالقدر هناك أقدار لا نستطيع أن ندفعها يعني إن أوشك الإنسان على الموت هل يستطيع الإنسان أن يرجع ذلك عنه أو أن يرد ذلك عنه السماوات سبع فهل يستطيع إنسان أن يجعلها ثمانية الأراضين سبع فهل يستطيع إنسان أن يجعلها ستة لا يمكن لأنها بقدر الله وهذا القدر لا يدفع وهناك أقدار أمر الله سبحانه وتعالى أن ندفعها بأقدار ولذلك في مسنب الإمام أحمد وهو في سنن ابن ماجه والحديث حسن أن صحبة النبي عليه الصلاة والسلام سألوا الرسول صلوات الله والسلام عليه فقالوا يا رسول الله أرأيت أدوية نتداوى بها يعني إذا مرض الإنسان فإنه يدفع قدر المرض بقدر الدواء أرأيت أدوية هل نتداوى بها؟ ورقى نسترقي بها؟ وتقى نتقي بها؟ هل ترد ذلك من قدر الله؟ فقال الرسول عليه الصلاة السلام هي من قدر الله فالمرض بقدر والدواء بقدر المس بقدر والرؤية بقدر الحسد بقدر والقراءة بقدر ولذلك قال عليه الصلاة السلام هي من قدر الله فينبغي أن ندفع قدر المعصية بقدر التوبة والاستغفار والله سبحانه وتعالى فتح الباب لعباده نحن الذين نبتعد عن ربنا سبحانه وتعالى تريدون أن تدخلوا جنة الحياة تريدون أن تعيشوا حياة الحياة تريدون أن تسعدوا وأن تحيوا الحياة الطيبة وتشعرون بلذة الطاعة بلذة الصيام والصلاة بلذة الأذكار وقراءة القرآن تريدون ذلك استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم وكأن الإنسانة إن لم يستجب لله ولا فهو فوميت نعم يعيش بقلب مظلم يعيش بروح خبيثة يعيش وقد أظلمت نفسه والله جل جلاله يأمرنا بالشكر يأمرنا أن نشكر أعطانا من النعم ما لا يعد ولا يحصى أعطاك عينين ولسانا وشفتين ويدين ورجلين أعطاك أمنا وأمان أعطاك هواء أعطاك أولادا أعطاك وظيفة أعطاك صحة أعطاك سمعا أعطاك بصرا أعطاك أعطاك وما بكم من نعمة فمن الله وبعدما أعطاك هذه النعم قال أشكر فإن شكرت هذه النعم واستخدمتها في طاعة الله فإنه سيزيدك فأبى الإنسان إلا أن يكفر النعمة فيستخدم العين في الحرام ويستخدم اللسان في الحرام ويستخدم العقل في الحرام ويستخدم اليد في الحرام ويستخدم القدم في الحرام ويستخدم الفرج في الحرام فمنعه الله من مزيده فقال منعني من مزيده أنت سبب في منع المزيد أمرك بالشكر لا لحاجته سبحانه وتعالى فهو لا يحتاج إلى خلقه إنما أمرنا بالشكر ليزيدنا لإن شكرتم لأزيدنكم فأبى الإنسان إلا أن يكفر النعم وأن يستخدم النعم في المعصية فحرم نفسه نعم قدر الله له ألا مزيد لما هو الذي حرم نفسه من المزيد أمرنا سبحانه وتعالى أن نذكره لما؟ لكي يذكرنا إحسانا منه وذر فاذكروني أذكركم فنسي الإنسان ربه ونسي منهج ربه إلا من عصم الله سبحانه وتعالى فأنساه الله نفسه ونسيه الله وتركه من طاعته نسوا الله فأنساههم أنفسهم نسوا الله فنسيهم هم الذين نسوا هم الذين فعلوا ذلك بأنفسهم إن التائبين حقا هم الذين يؤمنون بالقدر حقا نعم الأمر من عند الله لكن لنا اختيار نستطيع أن نفعل ونطلب العون من الله سبحانه وتعالى فإن السيئة تنسب إلى الإنسان لأن هو الذي يكتسبها والحسن تنسب إلى رب العالمين لأن هو الذي أعان عليها ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك فمن نفسك أمرنا سبحانه وتعالى بطاعته لنقول من أهل كرامته فإن أهل الشكر هم أهل المزيد هم أهل الزيادة إن أهل الطاعة هم أهل الكرامة وإن أهل المعصية لا يقنطهم الله من رحمته إنما يبتليهم رب العالمين بالمصائب ليطهرهم من ذنوبهم ولعلهم يرجعوا إلى الله لعلهم يرجعون إلى الله ظهر الفساد في البر والبحر بما كتبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لما يا رب انتقاما منهم قال سبحانه لعلهم يرجعون فالله لا يقنط عاصيا سبحانه وتعالى يا عبد الله يا أمة الله يدخلوا جنة الحياة عيشوا حياة الحياة استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم والله العظيم من ذهب إلى الله ليلا قبله ومن ذهب إلى الله نهارا قبله ومن ذهب إلى الله ظهرا قبله ومن ذهب إلى الله عصرا مغربا قبله فهو الذي يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل من تقرب من الله شبرا تقرب الله منه ذراع ومن تقرب منه ذراعا تقرب الله منه باعا ومن أتى يمشي أتاه سبحانه وتعالى هرولا نعم لو بلغت الذنوب إلى عنان السماء ثم استغفرنا الله سبحانه وتعالى غفر لنا لو أتينا بقراب الأرض خطايا ثم لقينا الله لا نشرك به شيئا لأتانا بقرابها مغفرة بل إن الله من فضله وكرمه ومنته وإحسانه وبره على عباده يفرح بتوبتهم سبحانه وتعالى مع أنه جل جلاله وتقدس أسماؤه لا تزيده التوبة فلا تنفع طاعة الطاعين لا تنفع طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين ألم تقرأوا في صحيح مسلم هذا الحديث حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه الذي يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يرويه عن رب العالمين حينما قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا ومن ضمن الحديث لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أطقى قلب رجل واحد فيكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا لو كنا جميعا على أطهر قلب على قلب محمد صلى الله عليه وسلم فهو أطهر قلب عليه الصلاة والسلام لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أثقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء؟ ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب قلب إبليس على أفجر قلب ما نقص ذلك من ملك شيء؟ يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ذري فتضروني وبين الله سبحانه وتعالى في هذا الحديث غناه عن كل خلقه بل قال جل جلاله يا عبادي كلكم جائع كل من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي كلكم كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألني كل واحد منهم مسألة فأعطيته ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يعني أنا واحد من الخلق لو قلت يا ربي أريد السماوات والأرض تكون ملكي وأريدها ذهبا لفعل وما أنقص ذلك من ملك الله شيئا أحبتي من حقائق التوبة أن نغير لله ومن الغيرة لله أم مغضب إذا انتهكت المحارب وأن نعتذر للمخالف وألا نتعلل له بالقضر إن شاء الله أقف في لقاء آخر مع لطائف وأصرار في التوبة لكي نعيش جنة الحياة أو نعيش حياة الحياة لكي ندخل جنة الحياة أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبرك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته